الم ذلك الكتاب لا ريب فيه الكتاب لا غنى فيه هدى هدى للمتقين, هدا للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون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 يُوقِلُونَ أولائِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ أولائِكَ عَلَى هُدًى مِنْ